بسم الله الرحمن الرحيم والعطر إن الإنسان لفي قسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصم بسم الله الرحمن الرحيم وإذن لكل همزة الهمزة <تصفيق> الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا ليوم بلن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأسئدة إنها عليهم مقصدة في عمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تركيت فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أباذين ترنيهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعص مأكور